فَلَمَّا سَمِعَتْ بِنَكِرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَهَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ شَكِيَّةً وَقَالَتْ تَخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اكبرناه وقد طان ايديهن وقلنا حاش لله وقلنا حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا مركم شرير قالت هذانك الذين طنني شي قالت هذانك الذين طنني شي وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلئن لم يفعل ما أمره لهلُشجنن وليكون من الصاغرين قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ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 انه حتتين ودخل معه اثنان فتيان ولا احدهما اني اراني اخر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه نبدا بتاويله ان من المحسين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني ترث ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون அ